بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أ م يقولون افتلاه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 قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إ ل ى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ل ا ك س و ا رؤوسهم عند ربهم ربنا أ ب ص ر ن ا وسمعنا فارجعنا, فارجعنا نعمل ص ا ل ح ل ن ا موقنون و ل و ش ئ ن ا ل آ ت ي ن ا كل نفس ه د ا ه ا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 شركه الهدى ذ شركه د ع و ا ه غ ا ر ربحيه ذات مضمون ا أ ي خ ا ج و ا م ن ه ا أ ع ي د و ا فيها أ ع ي د و ا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم ل من العذاب ندنا دون العذاب ا ل أ ك ب ر لعلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر ب آ ي ا ت ربه ثم اعرض عنها إنا موسوعه ن المجرمين م م ت ق ل ق د ت النابلسي موسى ا ك ف ا تكن في مرية من للعلوم ق ا ئ ه و الاسلاميه ب ن ي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 أ ف ل ا يسمعون ولم يروا ن ا نسوق الماء إ ل ى ا ل أ ر ض الجرز فنخرج به, زرعا فنخرج به زرعا تاكل منه أ ن ع ا م ه م و أ ن ف س ه م أ ف ل ا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم صادقين ينفع قل الفتح الفتح لا الذي إن كنتم متى هذا ف موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه